بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وكفى بالله شهيدا محمد الرسول مَنْ ذَرَأْنَا لَهُمُ الْأَرْضَ فِيهَا قُرًى وَنُحِيقُ لَهُمْ أَنْشِدْ زَاءَ دَرَاهُمْ مَرَّ كَعَن سُجَدَيْن يَبْتَغُونَ ظُلُمًا مِنَ الظُّلَمِ محمد رسول الله محمد رسول الله والذي معكم انشد şiddar فيما هم في وجوههم من أثر السجود هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في وَمَثَلُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْقَاهُ فَأَثْمَرَ ومَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَمَثَلِ آنْثَرٍ أَنْثَرَ يُؤْجِيهُ الذَّرَّانِي يَضْبُ بِهِ مِلْكُ فَ وَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ وَضَ اللهَّهُ الذيذينَ آممَنُوا وَامِلُ الص الصَِّحَاتِ مِنهَُّ وَفِ وَتَ وَأَغِرًَا النَّمَا وَدَ